قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما أم يشركون امن خلق السماوات والارض و أ ن ز ل لكم من السماوات موسوعه ا أ ن ب ت ن ا ب ه ح ا ل س ي ت بهجة م ا ك ا ن ل ا م فأنبتنا ي ه حدائق, فأنبتنا به حدائق ذات موسوعه النابلسي م هم للعلوم ن جعل ا ل ا ر ا و ج س ل خ ل ا ل ي ه ل ف ض ي ن َ ا ل ْ ب َ ح ْ ر َ ي ْ ن ِ ح م د راتب ا ل َ ا ب ل م ْ 「あなた ي 手を借りてくれた人間はあなたの手を借りてくれた人間はあなたの手を借りてくれた人間はあなたの手を ويكشف ا ل س و ء و ي ج ع ل ك م خ ل ف ا ء ا ل س ي ل ل ع ل ه م ع ا ل ل ه ق ل ا م ا ي ه د ي ك م في ظ ل م ا ت الله ب ا ل ح س ن ل بين يدي رحمته أإله مع الله أإله ا ل ل أإله ه م ا ل ل ه ت ع الله ا ل ت ع ا ل الله تعالى الله عما ي ش ر ك و ن أمن يبدأ الخلق ثم يبدأ ي الخلق ع ى ومن ي ر ز ق ك م من ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض ك ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ن ت م ص ا د ق ي ن